قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كسرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي للباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن الشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم مِنْ قَبْرِكُمْ ثُمَّ أَفْدَهُ بِكَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ دَهِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامّ وَلَكِنْ الذين كثروا يسترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعفلون وإذا كيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباء أولو كان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 ينبئكم بما كنتم تعملون يا, يا أيها الذين آمنوا شهادة بيكم إلى حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدد إِنَّكُمْ ضَرَبْتُمْ فِي لَوْضٍ فَأَصَابَتْكُمْ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْدِثُونَهُ مَا مِنْ دَاعٍ بِالصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ يَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ لَا قُرْبَا وَلَا نَشْتَمِ شَهَادَةَ الله إن إِلَّا الَّذِينَ لَنَا فِي مِيزَانِهِ فَإِنْ عُثِرَ عَلَاهُ أَنَّهُمْ اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومان مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتُحِقَّ مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ لَوْلِيَانٌ فَيَقْسِمَانَ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا عَصَبْنَا إِنَّ آللَّهَ لَلظَّالِمِينَ ذَلِكَ عَدْنَا الشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهتل قوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغنوب إذ قال الله يا عيش ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ يتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا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 وَإِذْ قَضَيْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّ رَبَّكُمْ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ